ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا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 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما ذكر الله جل وعلا في أول هذه السورة ما حصل من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه من المعاتبة في قضية مارية أو قضية شرب العسل وأن ذلك أثر على النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب الله عائشه وحفصه رضي الله عنهما على ما حصل منهما في حق النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهما الى التوبه فتابتا ولله الحمد واستغفرتا من ذلك ذكر الله في آخر السوره وختمها بهاتين الايتين في بيان علاقه الكافر بالمسلم في نسب او صهر ان ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل ان هذه العلاقه او هذا الاصحاب لا ينفعه عند الله ما دام انه كافر وذكر في المثل الثاني العكس ان ارتباط المسلم بالكافر مع براءته من دينه وكونه فعل ذلك من باب الضروره متمعذراته من دين الكافر أن هذا لا يضر المسلم وضرب في هذه الـ هذه الرايتين ثلاث أمثلة المثل الأول كافرة زوجها صالح مسلم المثل الثاني امرأة مسلمة زوجها كافر وهي امرأة في العون. المثل الثالث امراه ليس لها زوج لا كافر ولا مسلم ولم يضرها ذلك وهي مريم ابنه عمران رضي الله عنها ففي الايه الأولى ضرب الله مثلا للذين كفر ضرب الله مثلا للمؤمنين يعتبرون به ويتعظون به من علاقه وصله الكافر وصلة الكافر بالمسلم او بالصالح او بالنبي ان ذلك لا ينفع الكافر ورضى الله مثلا للذين كفروا يعني من ارتباطهم مع المسلمين وقرابتهم منهم في النسب أو في الزواج أن ذلك لا ينفع الكافر اراد الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح أول الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانت كافرة وامرأة لوط عليه الصلاة والسلام كانت كافرة فلم يغني نوح ولا لوط وهما نبيان من أنبياء الله لم يغنى عن زوجيهم الكافرتين شيئا ويقال لهما يدخل النار مع الداخل مع الكافرين مع أهل النار لم يغنى زواجهما من النبيين الكريمين شيئا وكانت امرأة نوح عليه السلام كافرة وكانت تقول عنه إنه مجنون وكانت امرأة لوط كافرة وتدل قومها الكفار على أضياف لوط عليه السلام لأنهم لوطية أو لواطية فكان إذا جاء إلى النبي الله لوط عليه السلام أضياف تدعوهم تخبرهم بذلك فلم يغني عنهما أي نوح ولوط عليه السلام لم يغني عن زوجتيهما شيئا من الله سبحانه وتعالى ولم يغني عنهما من الله شيئا وقيل قيل لهما اما عند الموت او انه سيقال لهم يوم القيامه وعبر عن المستقبل بصيغه الماضي لتحقق وقوعه ادخلا ادخل النار زوجتا نبيين يقال لهما ادخلا النار مع الداخلين مع الكافرين ولم يغني عنهما اصهارهما من نبيين كريمين شيئا فهذا فيه ان اي ان الانسان لا ينفعه الا عمله ولا يضره الا عمله ولا يضره عمل غيره ولا ينفعه عمل غيره تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون، فهذا فيه رد على الذين يعتمدون على الصالحين ويقولون هؤلاء يشفعون لنا عند الله، نحن نتوسط بهم ونحن ونحن وهؤلاء صالحون ونحن مذنبون، هم ينفعوننا عند الله، هذا رد عليهم، أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله ولا ينفعه عمل غيره ولو كان نبيا من الأنبياء لا ينفعه ما دام أنه غير مؤمن لا ينفعه هذا واضح رأت نوح ومرأت لوط كانتا تحت عبديني هما نوح ولوط عليهما السلام من عبادنا صالحين عبدهم من عبادنا هذا مدخل لهم صالحين ايضا نبيان من أنبياء الله فخانتاهما اما لو أنهم اتبعتا النبيين لا استفادته من صحبتهما لكن خانتاهما خانتاهما في اي شيء خانتاهما في الدين في الدين لا في العرب الخيانة هنا في الدين وهذا بإجماع العلماء أن معنى هنا يعني في الدين وليس في العرب فلم تجنيا لأن الله خان فرش الأنبياء فرش الأنبياء مصونة لا تكون زوجة نبي خائنة في عرضها أبدا ولو كانت كافره لا تكون خائنة في عرضها وانما الخيانه هنا في الدين فكانت على غير دين زوجيهما فلم يغني نوح ولوط عليه السلام عنهما أي عن امرأتيهما من الله شيئا شيئاً, شيئا من الأشياء لا قليل ولا كثير وصارتا من أهل النار مع الكفار من كان على دين الكفار فهو معهم الدنيا والآخرة وقيل ادخل النار مع الدافلين من كان على دين الكفار أو لا يتبرأ من دين الكفار ولا يبغضه ويقول الناس سوى وأحرار في عقائدهم كل له قناعته كما يقوله الملائكة اليوم هذا قول قول إلحاد والعياذ بالله لأنه يسوي بين المؤمن والكافر وبين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك ويقول كل له قناعته. وكل له رأيه المثل من مثلت رأيه وخناعة ولم يفلنا الله إلى عقولنا وإلى آرائنا وإنما أرسل الينا الرسل وأنزل علينا الكتب ليبين لنا سبيل النجاة فمن حاذ عن دين الرسل فإنهم من اهل النار كائنا من كان هذا من جهة الصهر من جهة القرابة تعلمون ما ذكر الله عن ابن نوح ما صار بين نوح وبين ابنه من المحاورة في حالة الطوفان وأن الله عجل ابن نوح عنه وصار مع الكفار وغرق معه ما لم ينفعه أنه ابن نوح ابن نبي من أنبياء الله رسول من رسل الله لما خالف دين أبيه دين التوحيد صار مع الكفر وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وبعد ذلك نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي إن من أهلي. فالله رد عليه بأنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح ليس من أهلك الناجين وإن كان من أهلك في لكنه ليس من أهلك المؤمنين وهذا إبراهيم عليه السلام الخليل لم, ي... لم ينتفع أبوه من كون إبراهيم الخليل ابنه لما اصر على الكفر لما أصر على الكفر وأبا يستجيب لابنه لدعوة التوحيد صار من اهل الله فلم ينفعه قرابة النسب فلا يعتمد الإنسان على قرابته أو على إصحاره من المؤمنين وإنما يعتمد على عمله على عمله هو وقيل ادخل النار مع الداخل وضرب الله مثلا للذين آمنوا في قربهم من الكفار أن ذلك لا يضرهم شيئا إذا تبرأوا من دينهم وأبغضوا دينهم ولكن صاروا مع الكفار لظرف من الظروف اضطرهم الأمر اذا صاروا معهم للضروره وهم ليسوا معهم في الدين والعقيده فان ذلك لا يضر المؤمن وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها فرعون اكبر خلق الله ادعى الربوبيه وكفر بموسى وهارون عليهم السلام وعاند امراته آمنت بالله وآمنت بموسى وهارون وتبرعت من دين فرعون وقومه وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ما تريد فرعون ولا قصوره ولا رفاهيته ولا ابهته وإنما تريد بيتا في الجنة ما تريد ما فيه فرعون من الرفاهية والقصور والانهار وإذن لي عندك وأيضا عندك أي في جوارك في جوار الله سبحانه وتعالى قال العلماء اختارت الجار قبل الدار ابن لي عندك بيتا اختارت الجار وهو جوار الله سبحانه وتعالى قبل الدار وهو البيت ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعامله تبرات من فرعون ومن دينه وكفره تبرات منه ونجني من القوم الظالمين وهم قوم فرعون طلبت النجاة من فرعون من دين فرعون ومن دين قومه من القبط وغيره امرأة امرأة هذا موقفها من الكفار امرأة مؤمنة هذا موقفها من الكفار وكان فرعون كما يروى أنه يعذبها. بل قالوا انه ضرب الاوتاد على يديها ورجليها في الشمس تعذيبا لها ويتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنه حال تعذيبها تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنه قالوا وكانت الملائكه تظللها في حال تعذيبها وكانت ترى بيتها في الجنه في حال تعذيبه هذه نتيجه ايش هذه نتيجه الايمان والبراءه من المشركين وان خالطهم الانسان فهو يتبرى من دينهم اما من يخالط الكفار ولا يبغض دينهم ولا يتبرى من دينهم ويزعم انه مؤمن فهذا ينافي الإيمان الايمان المسلم اذا اضطرته الظروف الى مخالطه الكفار مؤقتا فانه تمسك بدينه ولا يمالي الكفار او يداهن الكفار ويتنازل عن شيء من دينه اما كونه اما كونه يداري الكفار فهذا رخصه من الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من, من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين من دون المؤمنين من يفعل ذلك فليس من الله في شيء من تولى الكفار دون المؤمنين فليس من الله في شيء كما الله منه إلا أن تتقوا منهم ثقات هل رخصة هل الإنسان اذا اضطر الى مدارات ما هو مداهنة مدارات الكفار فله رفتها مدارها ليدفع الأذى عنها أما المداهنة بفرق بين المداهنة هو المدارات أما أن يتنازل عن شيء من دينه لإرضاء الكفار فهذه مداهنة أما أن يجامل الكفار وهو متمسك بدينه لأجل أن يسلم من شرهم هذه مداراه تجوز عند الضرورة عند الضرورة فقط ولذلك أوجب الله الهجرة على المسلم من ديار الكفار إلى بلاد المسلمين فرارا بدينه مهما أمكنه ذلك ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هذه آسيا بنت مزاح رضي الله عنها وهي التي قالت لما لما التقطوا موسى عليه السلام وهو طفل التقطوه من النهر في شابوته وفتحوا ورأت موسى عليه السلام أحبته وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يسعون فأحبت موسى عليه السلام بمجرد ما رأته وهو طفل صغير بما في قلبها من محبة الدين ومحبة الايمان فآل هذا إلى أنها آمنت به لما حصل العرض الأكبر بين موسى والسحرة حضرة الملا وحضرة فرعون وانتصر موسى عليهم آمنت به رضي الله عنها فنالها التعذيب من فرعون وصبرت نالها التعذيب من فرعون لترتد عن دينها وصبرت تمسكت بدينها فنوه الله بشأنها لأجل يتخذها المؤمنون قدوة لهم فالمثل هذا القدوة يقتدي المؤمنون بياسة بنت مزاح رضي الله عنها ومريم بنت عمران وضرب الله مثلا مريم ابنة عمران عمران عالم من, بني من علماء بني اسرائيل من علمائهم وعبادهم وبيته بيت صلاح إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران بيته بيت صلاح ومريم ابنته مريم بنت عمران مات ابوها ويا صغيرة مات ابوها عمران ويا صغيرة فتنازعوا في كفالتها من الذي يقفلوا بعد وضرب وضربوا القرعة خرجت لزكريا عليه السلام وكان زوج خالتها خرجت له القرعة فكفلها زكريا عليه السلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فتنازعوا في كفالتها وضربوا القرعه خرجت في زكريا في الله سبحانه وتعالى بتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وتفلها أو تهلها كما في قراءه زكريا تفلها ونشأت عنده ولما ولما كبرت ولما كبرت وبلغت مبلغ النساء اتخذت من دونهم حجابا جعلت بينها وبينهم ساكرا يسترها عن الرجال فهذا دليل على وجوب الحجاب على المراه وتحريم الاختلاط ودعاه الاختلاط اليوم يقولون لا هذه عنصريه ضد المراه هذا ظلم للمراه المراه انسان لها حق خلوها تختلط مع الرجال حلوة تختلط مع الرجال ولا حجاب ولا شيء ولا يمنع الاختلاط. تخذت من دونهم حجابا سنستروا من ورائه وتعبدوا ربها محرابا تصلي فيه كل دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رجال لما اعتجلت وصارت من وراء الحجاب صار يأتيها رزقها من الله يوميا هذا من كرامات الاولياء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انالك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هذه مريم عليه السلام ابنه عمران التي احصنت فرجها احصنت فرجها عن الرجال وصانت نفسها صانت نفسها واتخذت حجابا دون الرجال وصارت تعبد الله في هذا المحراب والمحراب ليس المراد به ما يعرف الآمن ما يكون في القبلة من المذبح الذي في الجدار لا هذا ليس المحراب المذكور في القرآن المحراب المذكور في القران هو المصلى مكان العباده سمى بالمحراب مريم ابنه عمران التي احصنت فرجها اعفت فرجها فلم يمسسها بشر قالت انا يكون لي غلام ولم, يمس... ولم يمسسني بشر ما مسها بشر الله كافاها على عفتها وصلاحها بان رزقها ابنا لا كالأبناء وهو عيسى عليه السلام وعيسى عليه الصلاة والسلام التي أحفنت فرجها فكان من جزاء الله لها أنه وهبها هذا الولد الرسول هذا الولد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله آية للعالم آية للعالم حيث إنه وجد من أم بلا وارد من نفخه جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل والله على كل شيء قدير الذي خلق آدم من غير اب ولا ام من تراب قادر على ان يخلق مخلوقا من, من ام من بلا اب من باب اولى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب و قال له كن فيكون فلا يعجزه شيء سبحانه و التي احصنت فرجها فنفخنا فيه فهذا فيه حث للمؤمنات على إيحاء خروجهن من الزنا وأسبابه كل و كل المؤمنات يغضن من أفكارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية فمريم هي مثال للمؤمنات في عثتها وحجابها وطلاحيها مثلا تقتدي بها المؤمنات من بعدها التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بواسطه جبريل عليه السلام ارسل الله لها جبريل فتمثل لها بشرا سويا ما حست الا والرجل عندها من جاء من دخل عليها رجل جاء عندها ننزل جاء؟, جاء من الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام لكنه جاء بصورة رجل بشرا سويا لأن ابن ادم ما يستطيع رؤيه الملك على هياته التي خلقها الله عليها فياتي الملك بصوره رجل لبني ادم فجاء جبريل اليها في محرابها وفي مكانها ما حسبت الله وهو عندها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ظنت له من الناس أعوذ بالرحمن منك هذا من عفتها وأصيانتها لرده إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لا تخافي أنا رسول ربك أنا من عند الله لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لغلاما أنه يكون لي غلام، يعني من من منين يأتي الغلام؟ أنا ولا ماكو ما أكُبغية، ولم يمسني بشر يعني زوج، ماكو ما أكُبغية، لا مسها أحد بزواج ولا بذنّ، منين يأتي هذا الولد؟ هذه من من من المعجزات، هذه من المعجزات، ولم أكُبغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين الله قادر على أن يجده من غير أب وهو هين عليه سبحانه وتعالى فنفخنا فيه من روحنا الروح المخلوقة الروح المخلوقة من روحنا من روح الله المخلوقة نفخ جبريل في جيبها نفق في جيبها فذهبت النفقة إلى فرجها فحملت حملت بعيسى عليه السلام فنفقنا فيه من روحنا أي الروح المخلوقة وليس عيسى هو ابن الله أو بعض من الله جل وعلا وإنما هو من خلق الله ومن عباد الله خلقه سبحانه وتعالى مخلوق عبد قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما وهو النار وما للظالمين من انصر هذا ما قاله عيسى عليه السلام لبني اسرائيل فنفخنا فيه من روحنا ارسل الله جبريل عليه السلام بهذه النفخه فنفخها في مريم فحملت في عيسى عليه السلام رسول الله الى بني اسرائيل اذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هذا ما قاله عيسى عليه السلام لبني إسرائيل ونفقنا فيه من روحنا ونفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها آمنت بكلمات ربها أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه الكونية والشرعية الكلمات تنقسم إلى قسمين قدرية كونية وشرعية دينية فهي آمنت بكلمات الله كلها وآمنت ايضا بكتبه المنزلة على الرسل فهذا فيه ودوب الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الرسل. ولا يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها كما فعلت اليهود والنصارى. من يجب الإيمان بجميع الكتب كما يجب الإيمان بجميع الرسل وهذا من أصول الإيمان وعقائد التوحيد أنه لا يصح الإيمان إلا بجميع الرسل وبجميع الكتب صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أي المطيعين لله عز وجل كانت من القانتين لله القانتين لله المطيعين له في هذين المثلين عجائب وعبر وعضات وهما ايضا تنبيه لأمهات المؤمنين فيما حصل منهن من بعضهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير لهن أن يعتمدن على قربهن من الرسول يعتمدن على قربهن من الرسول أن هذا لا يجدي إلا مع التوبة إلى الله والاستغفار وأن الإنسان لا يعتمد على صلاح غيره ويقول أن ابن العالم الفلاني أو أنا أحب فلان وهو يشفع لي أو أنا اتوسل بفلان أو ما أشبالا ذلك. هذا لا صله له بالله عز وجل ولا ينفع الإنسان إلا عمله وصلاحه في يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ من منهم يوم إذن شأنه يغني فإذا نفخذ الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما كل عملك؟ ما تقول أنا من أسرة طيبة أنا أبوي فلان أنا عمي خالد فلان صالح من الصالحين ما تقول هذا إنما تدعو الله تعتمد عليه عملك الصالح وتحب الصالحين نعم تحب الصالحين تقتدي بهم هذا مطلوب أما أنك تعتمد على صلاحهم وأنهم يشفعون لك عند الله هذا لا ينفعك كشيء. قال يقولون الآن نحن من قرابة الرسول ومن بيت الرسول، أو يقولون نحن نحب أهل بيت الرسول ونتوسل بهم إلى الله، كل هذا باطل. لا ينفع نوح لم ينفع ابنه، وإبراهيم لم ينفع أباه مع القرابة بينهما، لما كان الابن والأب على الكفر. لم ينفعه ذلك فهذا فيه إبطال لهذه الشبهة التي يتعلق بها هؤلاء القبوريون و... وأسباههم وبهذا ينتهي تفسير هذه السورة العظيمة سورة التحريم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نعم أحسن عليكم إليكم الوالد يقول السائل دخلت في دين الإسلام وأبوايا لم يزالا كافرين وأريد أن أعرف ما مقدار الحب الطبيعي الذي يكون في قلبي لهما ولا يتعارض مع البغض في الله لهما لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة فلا يكون في قلب حب لهما لكن لا يمنع هذا أن تبر بهما وتحسن إليهما وأن تدعوهما إلى الإسلام هذا واجب عليه وهما كافرا واجب عليك البر بهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الإسلام هذا واجب عليك أما المحبة لا نعم صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل من المعلوم أن المسلم لا يجوز له نكاح الكافرة فكيف نجمع بين هذا وبين أن نوح ولوط عليهما السلام تزوج كافرتين هذا من شرع من قبلنا هذا شرع من قبلنا ونحن حرم علينا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تمسكوا بعصم الكواكب هذا شرعنا نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هل صحيح أن مريم ابنة عمران رضي الله عنها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما أدري, ما أدري زوجاته في الجنة هن زوجاته في الدنيا ومريم ليست من زوجاته في الدنيا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد ومريم ابنة عمران وفضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام هؤلاء الاربع نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هذا خاص هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بأبي طالب فقط أليس عاما للناس وهو لم يخلصه من النار وإنما شفع في تخفيف تخفيف العذاب عنه بطل. نعم ولم يخرجه من النار نعم أحسى عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما حكم من اتهم زوجة أي نبي من الأنبياء بأنها زانية أو خائنة يكون كافرا لعلي يتهم زوجة نبي من الأنبياء أنها زانية هذا كافر بالله عز وجل كافر بالله الذين اتهموا مريم عليه السلام وهم اليهود اتهموها بالزنا وقالوا لنا عيسى ابن زنا على كفر طبيع والعياذ بالله وكذلك الذين اتهموا عائشة هم المؤمنين من اتهمها ولم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر بالله عز وجل نعم الحضرة عليكم سماحت الوالد يقول السائل ظهر من يقول بأن موالاة الكافرين ومناصرتهم لا تكون كفرا إلا إذا كانت معها المحبة لهم فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين هذه ردة عن الإسلام اللي يعين الكفار على المسلمين هذه ردة عن الإسلام ولو كان ما يحب الكفار نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل استدل بعض الناس في هذا العصر بقول الله تعالى وإن تظاهر عليه استدلوا بهذه الآية على جواز المظاهرات فهل استدلالهم لا. صحيح؟ أحول أولا جواز المظاهرات يعني عائشه خطة تظاهرت أمام الناس وجمعت جماهير من الناس هذا من العبث لكتاب الله عز وجل لكن اللي ما عندي شيء يلتمث أدنى شيء شو أدنى تبه وأدنى شيء هذا دليل على عجل نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى حتى إذا استيئت الرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كذبوا هذا كناية عن استداد الأمر هذا كناية عن استداد الأمر وأن الأمر يشتد انفرج من إذن الله نعم جاءهم نصرنا بنجي من نشاء نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يثبت من قوله تعالى أن مريم عليه السلام ابني لي عندك بيتا في الجنة ومن قوله تعالى فالذين عند ربك ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو عنده فوق العرش هل يستدل بهذه النصوص على إثبات الصفة العندية لله عز وجل قرب على صفة القرب من الله وان بعض المخلوقين يكون قريبا من الله عز وجل صفة القرب والملائكة المقربون عند الله جل وعلا قرب مكانة قرب مكان ليس قرب مكانة إنما هو قرب مكان وهذا لا يكون إلا لأهل الإخلاق لله عز وجل وهل المحبة لله نعم أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل استدل بعض الناس بقوله تعالى لكم دينكم واليدين وبقوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر استدلوا بها على حرية الأديان فهل استدلالهم في محله لكم دينكم واليدين لتعني البراءة تعني البراءة عكس ما يقول هذا البراءة من دين المشتفين أني لست, لست على دينكم كما أنكم لستم على ديني هذا معناه البراءة من المشركين ليس معناه أننا كلنا سواء وكلنا ولا على حد من حد كما يقول الجهال أو المغرضون لمعناها البراءة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما هذا ما قرأ أول السورة أول السورة يفسر القرآن يفسر بعضهم بعضا فمعناها أنني بريء من دينكم كما أنكم بريءون من دين وأما قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما كمل الآية أو كملها سبين لها لكن هو ما يكتب التبين هو يكتب التلبيس من شاء فليؤمن ومن يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا شكر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا لغات بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسعه متفقه ما كمل الايه دل على ان هؤلاء هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى وهذا امر التهديد هذا يسمى امر التهديد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا المراد به التهديد ليس المراد به الأمر الذي هو الطلب نعم يقول احصل عليكم الآية الثالثة يستدلون بقوله تعالى إما شاكرا وإما كفورا هذا الإنسان, الإنسان، الناس إما كفره وإما،, وإما مؤمنون وإما شاكر وإما كابرون يعبر عن, عن انقسام الناس فهم معناها الإقرار على, على الكفر وإلا لو كان العمر كما يقول هذا المفتري لو كان الامر هكذا نحتاج إلى ارسال الرسل وإنزال الكتب ولا إلى فرض الجهاد ولا إلى فرض الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر هذا تعطيل للسرائع تعطيل للجهاد تعطيل للأمر بالمعروف وأنه عن المنكر تعطيل للولى والبرى هذا تعطيل لشرع الله سبحانه وتعالى كفر بآيات الله صلى الله العافية نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يقول هل يشمل ذلك جهادهم بالعلم المنافقون يجادلون بالحجة واللسان أرد بهاتين وأما الكفار فيجاهدون بالسلاح نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما توجيه فضيلتكم للمسلمين عامة ولأهل المدينة خاصة بشأن ما يحدث من هزات أرضية حولهم توبة إلى الله عز وجل يجب علينا التوبة إلى الله نعلم ما أصابنا هو بدنوبنا فعلينا التوبة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل وإنكار المنكر والأمر بالمعروف النهي عن المنكر هذا الواجب علينا هذا تنبيه هذا تنبيه للمسلمين أن يتنبهوا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل نقرأ في الصحفي أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني فما هو الخطاب الديني المراد وكيف يتم تجديده هذا كلام فارغ وفاضي ولا له قيمة الخطاب الديني ما يتجدد الخطاب الديني يبقى كما أنزله الله كما هم يريدون أن لا تقول كافر ولا فاسق ولا مؤمن عندما الناس سوى ولا تقول كافر. قل غير مسلم. قل غير مسلم. الغير ما تقول الكافر. قل الغير الآخر. كلام فاضل. هذا قيمة له. ولا يغير خطاب الله خطاب رسول. الخطاب الدين هو خطاب الله خطاب رسوله كيف يغير؟ نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله تعالى وهجروهن في المضاجع. ما المقصود بالهجر في هذه الآية هل هو هجر الكلام أم هجر الجماع؟ هذه الناس الناشز تهجر في المفجع بمعنى أنه لا يكلمها في المضجع وأيضا قالوا لا يستقبلها بوجهه وإنما يوليها ظهره حتى تتأدب نعم أحمد عليكم الوالد يقول السائل حفظت من القرآن خمسة عشر جزءا وكأني لم أحفظ ثم رجعت من أول القرآن وحتى الآن لم أحفظ ولم أراجع وعاني من الكسل في الحفظ. فما الطريقة في اليسيرة التي تنصحون بها أبناءكم لحفظ القرآن مع طلب العلم الاستعانة بالله عز وجل والمحاولة الإنسان لا ييأس ولا يفسر بل يحاول إلى أن يدرك المطلوب بإذن الله نعم. مع إخلاص النيه لا النية لله عز وجل في ذلك أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل عند ذكر حواء ومريم وكذلك زوجة فرعون هل يقال رضي الله عنهن أم يقال عليهن السلام لا بأس أن يقال اللفظ عليها السلام ورضي الله عنه لا بأس نعم صلى عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو القول الراجح في السنة الرواتب هل هي عشر ركعات أم إثنى ركعه وال... الاقل الأقل عشر هذا الأقل وإن زاد ركعتين مع راتبة الظهر القبلية وركعتين مع راتبة الظهر البعدية وطلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها فهذا أكمل هذا الكمال وإلا على لاقل العشر ركعت نعم شكرا عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما حكم زواج الرجل من امرأة مسلمة في بلد آخر ولكنها تكشف وجهها ولا تتقيد بالحجاب فهل الزواج صحيح إذا توفرت فيه الشروط والأركان زواج صحيح لكن يلزمها بالحجاب لأنه زوجها لأنه زوجها ومسؤول عنها. قوة النساء كماليكم نارا ودوال الناس والحجارة يلزم هذه الحجاب نعم الله عليها سلطة الرجال قوامون على النساء نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز التسمي باسم فرعون أو اسم لوط لوط عليه السلام نبي من الله إلا به هذا وقد يكون مستحبا أما فرعون فهذا لا ي... لا ينبغي تسمي به لا ينبغي تسمي به فرعون نعم لأنه اسم كاف نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول ما فرعون لاحظوا فرعون فرعون ما هو باسم لقد فرعون لقب لملك مصر كما أن ملك الحبشة قالوا له النجاشي و كما أن هرقل ثم الملك الروم وتسرى لملك الهرس هذه ألقات أهبت نعم أحسن عليكم إليكم الوالد يقول السائل يقول أحد المفسرين عند قوله تعالى في سورة يوسف ذلكما مما علمني ربي قال إن علم تأويل الرؤى علم لدني خاص فهل هذا القول صحيح؟ يكون من تعليم الله ويكون من الفراثة والفراسة من تعليم الله هبه. الفراسة من تعليم الله هبه يا أبو والله للعرب. ما في شتى منهم تعليم الله. نعم لولا تعليم الله ما استطاع إنه يعبر الرؤية. فالفراسة من تعليم الله. نعم. أحسن الله سمعت الوالد يقول. ما الشرعي؟ إنما هو التعليم الفطري. نعم. أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل. هل الروح المضافة إلى الله عز وجل في القرآن هل هي الروح المخلوقة في جميع المواضع الروح لها إطلاقات في القرآن تطلق ويراد بها القوة وايدهم بروح منه قوة تطلق الروح ويراد بها الوحي والقرآن يراد بها ولكن و... ف... فالقرآن يسمى يسمى روحا والوحي يسمى روحا وتطلق الروح ويراد بها ما يحيا به الإنسان الروح المخلوقة التي يحيا بها الإنسان ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح فالروح من أبو رب ما أحد يعرف الروح كيفيتها وحقيقاتها على أعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ويطلق الروح ويراد به جبريل عليه السلام الروح الأمين الروح لها إطلاقات في القرآن نعم حسنا الله إليكم الوالد يقول السائل جامع يصلى فيه على الجنائز ويأتي بعض الأئمة والمؤذنون قبل صلاة الظهري بعشرة دقائق تقريبا لكي يصلون على الجنائز فهل فعلهم صحيح أنهم يصلون عليها في وقت النهي؟ إيش؟ يقول احصل عليكم جامع يصل فيه على الجنائز ويأتي بعض الأئمة والمؤذنين إلى الجامع قبل صلاة الظهر بعشر دقائق لكي يصلوا على الجنائز فهل فعلهم صحيح أنهم يصلون عليها في وقت النهي؟ وقت قيام الشمس وسط السماء لا يدوث هذا. أما إذا جاءوا قبل ذلك هذا ضحى لا بس يتقدموا بعشر دقائق هم جاءوا في آخر الضحى لا بس انما الممنوع إذا صارت الشمس فوق الرؤوس هل هو الممنوع نعم أحصل الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل هل هناك دعاء مستجاب يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر وما هي أوقات الدعاء المستجاب؟ لا أعرف شيئا من هذا إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعة استجيب له ما إذا دعا الإنسان يوم الأربعة اكتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم ترجع له الإجابة والرسول ما قال يوم الأربعة فيه دعاء لما قال هذا في جمعة نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل قال الإمام القحطاني رحمه الله في نونيته سمي الإله لدى الوضوء بنية ثم استعد من فتنه الولهاني يقول هل ذلك يفيد جواز الاستعادة بالله عند الوضوء الذي ورد عند الوضوء بسم الله الذي ورد عند الوضوء يقول بسم الله لا وضوء لمن لم يذكر بسم الله عليه يقول بسم الله فقط ولا يستعيد لكن مراد القحطاني رحمه الله النهي عن الوسواس النهي عن الوسواج في الوضع نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل ما حكم صبغ الحواجب وهل يعد من النمس علما بأنه لا يزال شيء من الحواجب وإنما تصبغ فقط لا يجوز العبث بالحواجب لا بصبغ ولا بنمس ولا بغير ذلك ولا بتشقير إنما تترك الحواجب كما خلقها الله وهي جميلة جملها الله سبحانه وتعالى نعم شاء عليكم سمعت الوالد يقول السائل النفساء إذا مات عنها زوجها وهي في نفاسها هل عليها عده نعم بلا شك لأنها زوجة الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه إذ ربصنا اربعه اشهر أربعة أشهر وعشر عارف. فإذا مات زوجها وهي في النفاس تعتد بأربعة أشهر عشرة أيام لهذه الآية إنما لو مات زوجها وهي حامل ثم وضعت الحمل فهذا اختلف العلماء هل تخرج من العدة بالوضع بقوله تعالى وولاة الاحمال أجلهن يضعن حملهن أو لابد من أربعة أشهر وعشرة أيام بقوله تعالى والذين يتوقفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن إلى آخر الآية العلماء تتلفون في هذا على قوله إذا كانت مات زوجها وهي حامل فالخلاف فيها أما إذا مات زوجها بعد ما وضعت فإنها بالإجمع تحسد أربعة دشرة وعشرة أيام نعم أحسى الله إليكم سماعت الوالد يقول السائل ما حكم الحج عن الميت إذا لم يؤدي فريضة الحج أي حج عنوية إذا لم يؤدي فريضة الحج هذا شيء طيب وإغرال ذمته وكذلك الحج نافرة عنه يحج عن المريض أيضا حج نافرة لأن هذا من أعمال التي تنفع بإذن الله نافر أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم الإنابة في الحج والعمرة عن المريض والعاجز إذا كان المرض يقعده عن السفر ولا يستطيع السفر أو العجز الكبر لا يستطيع معه الثبات على المركوب فيناب عنه في الفريضة أما إذا كان لا يمنعه من الركوب فإنه يحج بنفسه ويطاف بإسعابه محمولا وأما بقية المناسب فيؤديها في عربة ومجدفة في, في ميناء لأنه مطلوب منه الوجود في هذه الأنفنة فقط ورمي الجمار يوكل من يرمي عنه نعم سلام عليكم الوالد يقول السائل هل يجب على الرجل تكاليف علاج زوجته مر بكم هذا لأنه ما يجب ليس هذا من النفقة وهذا شيء طاري ما هو شيء, هذا شيء طاري. قد يحصل وقد لا يحصل فلا يلزم الزوج لكن من باب المعروف حسن العشرة أنه يعانجها نعم السلام الوالد يقول السائل في قول الله تعالى ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لساتون الفاحشة يقول الفاحشة اسم لعمل قوم لوط فهل يجوز تسميتها لوطاً نعم تسمى لواطن وتسمى فاحشة نعم الوالد يقول السائل والدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما هو الحكم فيهما هل هما في دين من الأديان السماوية أم هما على الشرك على دين الجاهلية أبواء الرسول على دين الجاهلية ولما سأله رجل من عن أبيه وكان أبوه من اهل الجاهليه قال أبوك في النار فلما ولى الرجل في فيه انقباض دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له أبي وأبوك في النار فهما على دين الجاهلية نعم يعبدون الأصنام نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل اقتربت وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يستغفر لأمه فمنعه الله من ذلك منعه أن يستغفر لأمه نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل اقتربت من شخص خمسة آلاف ريال وأريد وأن أرجعهن إلي نعم يقول أحسن الله إليكم اقتربت من شخص خمسة آلاف ريال وأريد ان أرجعهن إلي بزياده ألفين ريال وهو لم يسترد ذلك وإنما مكافأة له مني فهل يجوز ذلك نعم إذا لم يكن هذا الشرط وإنما من حسن القضاء هل هذا من حسن القضاء وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن القضاء إنما الممنوع إلى الشرط المكرر قال ما أقرضك إلا بزيادة هذا رده لا يجوز نعم، أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل في قول الله تعالى عن جهنم عليها تسعة عشر يقول هل عدد الملائكه محصور بتسعة عشر أمهم اكثر من ذلك؟ خزنت النار كما قال وليس لكن قال الله جل نعم الله عليكم الوالد يقول السائل ما هو الدليل على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع في الإسلام ومن يشاقق الرسول من باقنا تبين على هلودا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى يتبع غير سبيل المؤمنين هذا الدليل على فجية الإجماع نعم حسن الله إليكم سماح الوالد يقول السائل هل يقال لحالق لحيته فاسق وهل تصح إمامته؟ لا لا يقال له فاسق لأن الفاسق من الرفسة كبيرة حلق اللحية معصية ومحرم لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة ما كل محرم يكون كبيرا لكن بعض العلماء يقول إذا اصر عليه وجاهر به إذا جاهر بالمعصية وصر عليها وداوم في الكبيرة لكن في الأصل ليست كبيرة وأما أنه يأو من الناس فلا يرتب إماما بالمسجد أو أو عند الاختيار لا ناس يصلون ما يقدمون حالق اللحيه لكن لو وهم يصلون وراء انسان حالق لللحيه اللحية صلي معهم لا تترك صلاة الجماعه نعم رحمة الله إليكم الوالد يقول السائل غرفة مبنية فوق غرفة الصرف الصحي هل تجوز الصلاة فيها لا بأس يعني بينك بينها الصرف الصحي بينك بينها هاجك وهو, وهو السخ نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل المرأة المطلقة رجعيا وهي في بيت زوجها هل لزوجها أن يقبلها ويلمسها قبل المراجعة هذا طيب هذا مراقب فيها وكاني راجعها وهي زوجة وما دامت في العدى هي زوجة نعم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل قال لأخيه أنا سأعطيك فكرة مشروع تجاري وأعمل معك على حسب طاقتي حتى ينجح هذا المشروع بشرط أنك إذا كسبت في هذا المشروع تعطيني ألفين ريال فهل هذا مشروع إذا كان من شركة يشاركه فلا يجوز يشرط مبلغ معين إنما يكون الربص بينهما على حسب ما جرته الربح قد يحصل وقد لا يحصل وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا فله جزء من الربح مشاع أما أن يشترط مبلغ معين هذا لا يجوز في قبلية الشركه نعم أحسن عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل تطلق الهيئة والشكل على الله عز وجل من باب الإخبار لا يطلق على الله إلا ما ورد في الكتاب والسنة ولم يرجى الهيئة والشكل نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل إذا أمرني والدي أن أشتري له دخانا يقول, يقول إذا أمرني والدي أن أشتري له دخانا يقول فهل يجوز لذلك علما بأنه يغضب علي إذا لم آتي له به لا يجوز هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الجسم والعدوان ولا طاعة لمخلوق لا والد ولا غير في معصيق الخالق نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل للصدقة تأثير في الشفاء من المرض نعم الصدقة بإذن الله لها تأثير في شفاء المريض هي من الأسباب بإذن الله نعم في الأثر داو مرضاكم في الأثر داو مرضاكم بالصدقة نعم صلى عليكم عليه الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين مداهنة الكفار ومدارات الكفار مدارات الكفار تجوز عند الضرورة وهي عدم التنازل عن شيء وإنما يوافقهم في الظاهر في شيء لا يمس دينه في الباطن وأما المداهنة فهي التنازل عن الدين أو عن بعضه من أجل كفار هذا لا تجوز المداهنة ودوا لو تدهنوا يدهنون يجوز المداهنة ويتنازل عن شيء من الدين لأجل رضا الكفار نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل التعامل التجاري مع الكفار يعتبر من الموالاه والمداهنه لا التعامل التجاري هذه مصالح دنيويه اباحها الله لا يجوز ان تتعامل مع الكافر بالبيع والشراء والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منا من اليهود طعاما يجوز الشراء من القطفاء ويجوز البيع عليهم لا ما سبيل ليس هذا من الدين هذا من المعاملة وقال بالرزق نعم أحسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عصمة مطلقة؟ الأنبياء معصومون شك إنهم معصومون معصومون فيما يبلغون به عن الله عز وجل معصومون من الكبائر وأما فهي محل خلاف لكن معصومون لو وقعت معصومون من الاستمرار عليها فالعثم إما تكون في البداية وإما تكون في النهاية هم معصومون على كل حال بداية ونهاية نعم لا يمكن أن نبيا نصر على صغيرة وينستمر عليها. نعم. هذا بالإجماع. نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل جماعة صلوا مع إمامهم وهو بينهم في وسطهم مع إمكانه أن يتقدم عليهم فما حكم صلاتهم وهل يجب عليهم إعادتها؟ لا هذا صلاتهم صحيحة إن شاء الله وكون الإمام أمامهم هذا هو الافضل وليس واجبا. يجوز أن صلي في وسطهم صلى ابن مسعود بين علقمة والأسود رحمهم الله أحسن الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما هي أوقات النهي التي لا تجوز الصلاة فيها نعم. يقول أحسن الله إليكم ما هي أوقات النهي التي لا تجوز الصلاة فيها على سبيل الإجمال ثلاثة من صلاة الفجر إلى أن ترتبع الشمس وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول إلى الغرب ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس هذه أوقات النهي على سبيل الإجمال نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز أن نوكل شخصين أو أكثر لحج في السنة نفسها عن رجل ميت نابس لا أن يتعدد الحجاج والمعتمرون عن شخص واحد لأنه عمل برد نعم. إنت أحسن الله. الله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه